يا مهدي مولا جل ضلعي ولاه الخد الملطو الله يا زهره شوف شو تقول للامام الحجه تتحمل انت يا مهدي مولا جل ولاه الخد الملطو اريدك تاخذ بثارك من والمظلوم خايفة على الحسين اسمع. اسمع حرارة قلبي ما ولا الأطمع على خدي ها متصور انت حرارة قلبي ما ولا الأطمع على وكسرت ظلع ما تهدى ولا يبرأ لم جبدي إلا بطلعتك هاليوم لاخد الثار المهدي ومن أذكور مصاب بني تحاذفت لهم اسمع إذا بدقوم يا المهدي الكسر الظلاع والعصر شي هجك مولاي كسر الظلاع لطمة العين عصرة الباب سقوط الجنين إذا بدقوم يا المهدي الكسر اضلاع والعصرة نسيتم صاب يا لجل من ضل على الغبره اريدك تاخذ بثارات من حز الشبر أريدك تاخذ مثارات من حز الشمر نحرات ونشال الراس فوق سنان وجسمة غسل بالدم هذا المقطع صعوب شوية إن شاء الله يعذرني أول صاحب الزمان ولا تسالني يا المهدي ايش صار بهجمه لا تسال يا ابو صالح ولا تسالني يا المهدي ايش صار بهجمه الاجناب لان احس مصاب بجدا الله ولا أنسى مصاب محال وهو واقع على الأتراب حير يكسر الخطر وحيد محاوطينا القرم اذا يا الغايب بقلبك الم حق مسماري ها. شوف هالشاعر ايش قد عنده خيال واذا يا بقلبك لك الالم واذا يا بقلبك الم حق مسماري ومن أفعال عدوانك وطبتهم وسط داري أريدك يا ابني حسين تاخذ من قبل ثاري اشمع <تصفيق> أني مظلومة بس حسين ما مثل أبد مظلوم لحظه مصاب ابني يذكرني بقلام وحزان كاني انظر طايح يا من ظهار الحصان صدره ينحطم بالخال وراس سيعتل بالسنان